وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خرض يلعمون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أَمْ أنتم لا تبصرون اسْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَأَكُلَاتِنَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّغْوًا فِيهَا وَلَا تَأْثِيمَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ رِيلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ وَالضُرُّ الرَّحِيمُ فَذَكِّر فَمَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْباً مَنُونٌ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي يماكم من المتربصين ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قول طارون ام يقولون تفوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ام خلفوا من غير شيء ام هم خالقون أَم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَم عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَم لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُنَّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَم لَهُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ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 تَدَرَّم حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا ذُو نَزَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ومن الليل فسبحه وإذ دار النجوم